الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستخيم صراط الذين أنعمت عليهم Ghyr المغضوب عليهم ولا ضالين